بسم الله الرحمن الرحيم 113. حميم والكتاب المبين 115. أنزلناه في ليلة مباركة 116. كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ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 تقيمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 112. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 113. وأن على الله إني سيكون بسلطان مبين، وإنني عُثِب ربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فدع ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. 112. فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون 113. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون مِن كم تركوا من جنات وعيون 115. وزروع ومقام كريم كانوا فيها كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إن وَكَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينٍ إِنَّهَا أُلَاء إلَى يَقُولُونَ إِنْ هِيَ وتتنا الاولى وما نحن بمن شرين باتوا بآبائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبعوا والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 111. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 112. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 113. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 114. كالمهل يغلي في كغلي الحميم 112. هذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون 116. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحول النعين 112. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 113. ووقاهم عذاب الجحيم 114. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 115. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون